<تصفيق> أشهد أن لا يا إله إلا الله أشهد شهد أن محمد رسول الله. شهد Hay Allah salat Ay, al Allah.